او تذيل سو اتذيل الله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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رحمة الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله وثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء من يسرا فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يسرى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تغذرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى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 الذين أمعنك عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالح هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى بنعين آنية ليس لهم طعام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 إن علينا حسابهم الله أكبر الله مع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر <تصفيق>